موسوعه ن أصاب من ا ل ل ه و ن ا ب ا ل ل ه ي ه د ق للعلوم ب ه و ا ل بكل ه شيء ي م أ ط ي ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل فإن ت ا م ي م ا على ر س و ل ن ا ا ل ب ل ا غ ا ل م ب ي ن الله لا ى الله ل و س و ع ه ا ل م م ؤ ن و ن ي ا أَيُّهَا ا ل س ي للعلوم ا إِنَّ ن ز و الاسلاميه ج ك م و و أ د د ك م ع و ك اسماء ر و الله غَفُورٌ ا ل ح ي م ى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا و أ ط ي ع و ا وانفقوا خيرا ل أ ن ف س ك م ومن يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم, يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة العزيز الحكيم